لا خير فيك تسير ابن من نرجع و نغم الا من امامه في صرطه الا من امامه في صرطه تين او محرو وَمَنْ أَفْحَذَ لِكَ بِتُرَا أَمَطَّ اللَّهِ فَسَوْفَ فَنُو تِ أَنَا نَوَا وَمَنْ சூல மக த வயஸ்குமி وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ مَا